SubhanAllāhi asrāb ʿabdīli lailam min al-masjid al-haram ilā al-masjid al-akṣa, ilā al-masjid al-akṣa al-ladhi bāraknāḥaulahu l wa atayna al-kitāb waj'alna huḏal li-bāni Israʾil al-lā tattakhidu al-lā min duni wa-kila ta-manḥalna maʿanūḥ in Kanabda shakura, waqadainaa ila bani Israel fil-kitab la tufsidun fil-ardh marraatin, wa la ta'alun عباد الله عباد لنا عي باس شديدا فجاء سو خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم Ruaamda dhada nakum biamwali ua banina wa In a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 ويكشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً Laharimu Basir Lita Bhatao Lita Betao Fallami Rubikum alita Alamu Adadasen Walhisab wa kula shayam خرج له يوم القيامة كتابي يلقاه من شورا كتابك كفّ بنفسك اليوم عليك حساب من فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن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 وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُو بِعْبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ أَعْجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّحْمُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا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 ja l-al-a-hiratu, akbaru, darajatiu, akbaru, tafriile. latta إِلَّا إِيَّاهُ وبال دَيْنِي إِحْسَانًا إِنْ مَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, تقل لهما أف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وان ما تعرضا عنهم مبتغى ترجوها فقل لهم فقل لهم قوام ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن سُطُرُ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ انَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إنه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ وَلَا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 تَيَبْلُغَ الشِدَّةَ وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا في الأرض ما راح إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك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 وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم INNAHU KANA HALIMAN GAFURA WA IDHA QARA'T ALQUR'ANA JA'ALNA BAYNAKA WA BAYNA ALLADHEENA LA YU'MINOONA BIL AKHIRATI HIJABAN MASTOORAN WA JA'ALNA كنت ان يفقهه هو في اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القرآن وحده على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به. إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوًا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظالمون إن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا فظلوا فظلوا فلا يستطيعون سبيله. وقالوا أإذا كنا عظام ورفات أإننا لمبعوثون خلقا جديدة. قل كونوا حجارة أو حديدة. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون Kulla sa'a ia kulla kaliba, jo ma' vihamdihi, ota bon وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا Robbukum alla بِكُمْ iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä, iässä,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 Sillä tää ei فالْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا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 والشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وإذ قلنا للملاك اسجدوا لأدم فسجدوا.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 لا احتنك نذر ليته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجان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 zaqnaahum min at-tayyibaati wa fa Yhteistyössä tehtyä ك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا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 Vapur rombi, adahilni, muodakala, sweethearing, uhriegeni, muhruja, sweethearing, uhriegeni, uhriegeni, uhriegeni, laka nazahu qa wa nunzilu min وسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤسأ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن سألوك عن الروح قل روح من أم لرب و ما أتيتم